وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم سلام أما بعد فيا أيها المسلم اعلم بأنك إذا حققت التقوى لله تعالى ستقوى بل ستسعد وفي الجنان سترقى إن الذين انتقوا إذا مسهم طائفهم من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصون أيها المؤمنون وسيلة من وسائل مغفرة الذنوب وتكفير السيئات هي عبادة تزيد هذا الدين عظمة فوق العظمة ولا غرور فهو تشريع رب الأرض والسماوات أحب القرآن أهلها. أحب القرآن أهلها وأثنى عليهم ثناء جميلا بل وجعلت السنة وصف الإيمان متحققا فيهم فأكرم وأنعم به نعتا نبويا جليلا لا يصح عمود الدين إلا بها أو ببدلها فهي دليل نظافة ونقاء وطهارة إنها يرعاكم الله عبادة الوضوء نعم عبادة الوضوء التي رفع من شأنها الوحيان الكريمان أيها المسلمون إن الطهارة في الشريعة نوعان طهارة معنوية وطهارة الحسية فالمعنوية هي الطهارة من الشرك والبراءة من أهله وذلك بتوحيد الله جل جلاله قال ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وأما الطهارة الحسية فهي ما يكون بالوضوء أو الاغتسال ولن نجد دينا اعتنى بأهله نظافة وطهارة مثل دين الإسلام ولن نجد دينا اعتنى بأهله نظافة وطهارة مثل دين الإسلام فالمسلم على أقل تقدير يتوضأ في اليوم خمس مرات ولهذا كان الطهور شطر الإيمان كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم بل وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن حافظ على الوضوء بالإيمان فقال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال أهل العلم لأن من حافظ على الوضوء هو ملازم للصلوات محافظ عليها والمحافظة على الصلاة دليل الإيمان أمة الإسلام إن للوضوء فضائل كثيرة ومن فضائله أنه تكفير للسيئات فما أجمل أن يستشعر الواحد منا هذا الفضل العظيم من الغني الكريم ما أجمل أن نستشعر أن كل عضو نغسله تغسل معه الخطايا التي اقترفها هذا العضو جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ عبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا مسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا مسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أفّار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا مسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أطفال بجليه عباد الله ومن فضل الله علينا أن جعل الله الوضوء في الأعضاء التي تقترف في الغالب ذنوب حتى يغفر لنا المولى ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا باستمرار وديمومة فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أيها أحبة وإن الوضوح بعد الحدث ثم الصلاة به من ميادين السباق إلى الجنات جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلان يا بلان حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر قهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك القهور ما كتب لي أن أصلي أيها الإخوة ومن السنن المتعبقة بالوضوء دعاء عظيم بعد الفراغ منه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوموء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ما هو الجزاء قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وفي هذا الحديث إشارة إلى الجمع بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية وذلك بقول كلمة الإخلاص معشر الأفاضل وإن من الأخطاء التي تحصل عند البعض في الوضوء غسل الرقبة وهذه بدعة لا أصل لها ومنها كذلك الزيادة على ثلاث مرات من غير حاجة ومن فعل هذا فقد أساء وتعدى وهذا يحصل من بعض الموسوسين هداكم الله ومنها أن البعض يظن أنه لا بد قبل الوضوء أن يستنجي ولو لم يحتج إلى ذلك أو يقصل دبره عند خروج البيح وهذه أخطار منتشرة ينبغي الحذر منها عباد الله حري بنا بعد سماعي هذه الأحاديث حري بنا أن نستشعر هذه العبادة حق الاستشعار لا أن تكون عادة بل تكون عبادة تورثنا مغفرة الذنوب وتكفير الصيئات والسكنة في أعالي الجنان بفضل من الكريم المنان وأن قول الباري جل جلاله إن الله يحب التوابين ويحب المتظهرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إن ربي رحيم ودود الحمد لله على إمسانه والشكر له على توفيقه وتوالي اتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي لربوانه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين والأصحاب الغر الأيامين والأزواج أمهات المؤمنين ومن تبعهم واقتفى أثرهم وانتهج منهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله انتقوا الله عز وجل وراقبوه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام وأعلم ناره وأذل الشرك ودم دياره يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحيان منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعج نفوسنا وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن الكريم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 اللهم ضهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين اللهم يا قوي يا جبار يا كبير يا متين يا متعال اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم وثبت إخواننا المرابطين الجنود البواسل على الحدود يا رب العالمين اللهم وفقهم وثبتهم وسدد رميهم واحفظهم يا الجلال والإكرام اللهم من أصيب منهم فعجل له بالشفاء ومن قتل منهم فجعله من الشهداء يا ذا والإكرام اللهم وقع عن الأئمة الخلفاء الصحابة النجبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده ووزراءه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ الله بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا بِأَمْرٍ عَبِيلٍ بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه وأيها بنا معاشر المؤمنين فقال عز من قائم سبحانه إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ صَلُّونَ عَلِ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صلوا على الهادي البشير محمد تحظوا من الرحمن بالغفران فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين